وكانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوته بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شانقوا الله ورسوله ومن يشنق الله فاني الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها طائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ألم ترين الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟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 نصروهم ليولن الادبر ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبتا في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 السلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى